قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ليس المراد هنا بالإيمان أصله وإنما المراد بالإيمان تمامه الذي هو درجة أعلى من درجة الإسلام والايه من الشواهد التي استشهد بها السلف على أن الإيمان يستثنى فيه والإسلام لا يستثنى فيه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 الإنسان عن نفسه يقول أنا مسلم ولا يستثني وأما الإيمان يستثني لأن الإيمان يتناول الدين كله وهو درجة أعلى من درجة الإسلام نعم ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق مطلق الإيمان يراد به أصله والإيمان المطلق يراد به تمامه فإذا أريد بالإيمان عند إطلاقه إذا أريد به الإيمان المطلق أي التام الكامل فلا بد من الاستثناء وإذا أريد به مطلق الإيمان أي أصل الإيمان فهذا لا استثناء فيه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا لا استثناء فيه